بوك تو سيتسمن سبعة سبعة نومرت الأعداد الأعداد منا لسكن أنا أعد أنا أعد يكسي كأسي كولم واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة من ألا سكن انا اعد أعد حتى ثلاثة انا أعد حتى ثلاثة من ألا سكن أتين أواصل العد. أنا أواصل العد. نيليا، فيسي، <تصفيق> كوسي. أربعة، خمسة، ستة. أربعة، خمسة، ستة. سبعة، ثمانية، تسعة. سبعة، ثمانية. Minä lasken? Anna aud. Anna ääud Sina lasket? Anta taud Anti taudin Anta taud Anti taudin Han laske Huwa yaud Huwa yaud yksi ensimmäinen, wahed, al yksi ensimmäinen, yksi ensimmäinen, yksi ensimmäinen, kolme, ensimmäinen, الثلاثة, الثالث ناليا, نالياس أربعة, الرابع أربعة, الرابع فيسي, خمسة, الخامس خمسة, الخامس كوسي, قودس ستة السادس ستة السادس سيت سمن سيت سبعة السابع سبعة السابع, السابع كهدكسان كهدكسس ثمانية الثامن ثمانية الثامن. اُحدىٌصَّن. تسعة. التاسع. تسعة التاسع.